Oli شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفقال فمن شهد منكم الشهر فليصم الحمد لله الذي اصططى من الايام اياما ومن الشهور شهورا استطى رمضان فجعله شهر الصيام وانزل فيه القرآن وخبأ فيه ليلة هي خير من الف شهر وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم شهد رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفوقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وأشهد أن محمد العبد ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل ما أخرجه البخاري من صام رمضان إيمانا واحفسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وصلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فكل عام وأنتم بخير فقد أظلنا شهر كريم وشهر رمضان الذي اختصه الله سبحانه وتعالى ورسوله بكثير من العبادات التي من شأنها أن تهذب النفس وأن تقوم الخلق ومما يؤسف له انه قد مر علينا رمضان في ثمانيه مضط والاصله كما قلت انه شهر ينبغي ان يخرج منه المسلم وقد استقامت اخلاقه وأصلح ما بينه وبين الله ولكن كما قلت مما يؤسف له يدخل رمضان على المسلمين يصومون ويقومون ويقرؤون القرآن وبعد أن يولي رمضان تعود أخلاقنا كما كانت إلا ما نضغ الكذاب ما زال يكذب، والغشاش ما زال يغش والمغتاب ما زال يغتاب عد وحدث ولا حرج والسؤال الذي يطرح نفسه شهض بتمامه وكماله فيه صيام فيه قيام فيه تلاوة للقرآن لما لم يغير المسلمين ولما لم يتغير المسلمون بعد الشهر الحال كما هو والمسلم كما هو الا القلة القليلة اما الكثير وهذا امر ينبغي ان نصارح به انفسنا لم يتغير ويبدو ان رمضان لم يؤثر فيه لا من قريب ولا من بعيد والسؤال لما والاجابة بمنتهى البساطة ان كل عبادة لها فهم ولها فقه الصلاة الحج الزكاة صيام رمضان كل عبادة لها فهم ولها فقه ان دخل المسلم على العبادة بفهمها الصحيح وفقهها استطاع ان يستفيد منها وتأثر بها وتأثرت به اما ان دخل المسلم على العبادة على انها عادة يؤديها في اليوم والليلة او يؤديها في كل عام بلا فقه ولا فهم، فبالطبع سيخرج منها وكأنه لم يدخل فيها السؤال الذي اطرحه اطرحه على نفسي وعلى حضراتكم حينما يدخل علينا رمضان هل يدخل المسلم على شهر رمضان بفقه وفهم؟ بتعبير اخر هل تعرف يا مسلم عن اي شيء تصوم ولما تصوم؟ سؤال اعتقد انه ينبغي على كل مسلم أن يطرحه على نفسه وأكرره عن أي شيء تصوم ولما تصوم والإجابة لو أنك علمتها وبدقه لا من رمضان ولئن لم تعلمها وهذا هو واقع جل المسلمين سيدخل عليك رمضان ويخرج وأنت كما أنت لم تتغير يكرر السؤال مرة أخرى عن أي شيء تصوم ولما بأمس بعد أن أعلنوا أن اليوم سيكون أول أيام رمضان بدأت الشاشات في القلوات الفضائية تمتلئ بالدعاة والمشايخ وجلس بعض المشاهير من الدعاء المفرنجين الذين يسيرون مع العصر يتحدثون عن اي شيء نصوم فجلس احدهم يقول. نحن نصوم عن الحرام وينبغي على المسلم ان يصوم عن الحرام قلبت فاذا بي اسمع نفس الكلام يتردد بل حينما طرحت هذا السؤال في احد المساجد عن اي شيء يصوم اجاب بعضهم عن الحرام وبالطبع. كلام خاطئ مئة في المئة وإجابة لا محل لها من الإعراب يا أخي من قال لك إنني في رمضان أصوم عن الحرام الذي يقول هذا الكلام إذن كأنه يقول لي عليك أن تطعط الحرام إحدى عشر شهراً ثم عليك أن تصوم عن الحرام في شهر رمضان أي عاقل يقول هذا الكلام أي فاهم بالدين يقول هذا الكلام نحن يا سادة مطالبون بالصيام عن الحرام في كل شهر في عامنا وليس في رمضان فقط والذي يخص رمضان بهذا كذب على الله وعلى الرسول الذي يقول نحن نصوم في رمضان عن الحرام كذب على الله وعلى الرسول فوالله ينبغي النصوم عن الحرام في كل يوم تطلع شمسه سواء كان ذلك في رمضان أو غير رمضان أي عقل يقول نصوم عن الحرام في رمضان ثم نفعل ما يحل لنا في غير رمضان أي عاقل يقول هذا وهكلي آية واحدة في القرآن الكريم تحدثت عن صيام رمضان تقول لك صم عن الحرام هكلي حديثا واحدا يتعلق برمضان يقول لك صم في رمضان عن الحرام إنما أنت مطالب بالصيام عن الحرام في كل يوم أما رمضان فلو أردت إنصافا فوالله أنت تصوم فيه عن الحلال تعال للقرآن الكريم واسأل ربك لا أسأل دعاة العص ولا أسأل مشايخ لا يفهمون ما يقولون إلا ما أسأل الله رب العالمين أسأله عن أي شيء أصوم يا رب في رمضان قال لي وكلوا واشرابوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل هذا كلام الله وليس كلام إذن ماذا تريد مني يا رب يريد مني أن أصرم في رمضان عن طعام الحلال وعن شراب الحلاء عن طعام الحلال وعن شراب الحلال من صلاة الفجر حتى غروب الشمس إذا ما قال الله لي صم عن الطعام الحرام وإنما قال لي صم عن طعامك وشرابك الحلال من الفجر إلى الليل هذا بنص القرآن إذا الأيل الصيام عن الحرام إنما هو الصيام عن الحلال ثم يأتي في آية أخرى فيقول وحل لكم ليلة الصيام الرفة الى نسائكم اي احل لك لك ان تجامع امرأتك بليل أي امرأة زوجاتك المرأة الحلال أحل لكم ليلة الصيام الرفة الى نسائكم زوجة الحلال فإذا كان هذا قد احله الله بليل جاء وحرمه علي بالنهار من صلاة الفجر حتى الغروب. إذا أنا أصوم أيضاً عن الجماع الحلال. إذا صيام رمضان بمنتهى البساطة صيام عن الحلال عن شهوة البطن الحلال المتمثلة في الطعام والشراب وعن شهوة الفرج الحلال. المتمثل في الجماع هذا بدون فلسفة وبنص القرآن وليس من خلال كلام دعاة او مشايخ انما بنص القرآن تسأل نفسك اذا كنت انا في رمضان اصوم عن الطعام والشراب الحلال في نهاري واصوم عن الجماع الحلال في نهاري لما لماذا وهذا هو سؤالي عن اي شيء تصوم وقد علمت ولما لما جعلك الله في نهار رمضان تصوم عن الطعام والشراب الحلال شهوة البط وعن الجماع الحلال شهوة الفرض هل سألت نفسك يوما هذا السؤال لما لكوننا لم نسأل ولم نفهم يدخل رمضان ويخرج ولا نستفيد ولكننا لو سألنا وفهمنا وعلمنا الإجابة لفهمنا لما واستفدنا من هذا الشهر الكريم تعالى نأخذ الشقة الثاني من السؤال بعد أن علمنا الشقة الأول أنني أصوم عن الحلال طعام الحلال وشراب الحلال يساوي شهوة البطر جماع الحلال يساوي شهوة الفرد السؤال لما لما والإجابة واستمع ورعني سمعك حتى تستفيد من رمضان وحتى يغيرك رمضان إذا تكلمنا عن شهوة البطن الطعام والشراب شهوة البطن يا سادة من أقوى شهوات النفس والإنسان أي إنسان ضعيف أمامها بل هو في كثير من الأحيان عبد لها لشهوة بطنه نعم وهي التي تقود إلى ارتكاب كثير من المعاصي لو عددناها ما برحنا مكاننا هذا هذا حق نعم نعم وحتى تعرف حقيقة هذا والدين كله الدين كله حلقة واحدة حلقة واحدة فانظر في أوله وآخره سنفسك سؤالا أول معصية وقعت من المخلوق الإنسان في حق الخالق ماذا كان السبب فيها سنفسك هذا السؤال أجيبك أجيبك بالقرآن أول تشريع سماوي صدر من الله للإنسان كان في صورة نهي ولا تقرب هذه الشجرة أحل الله سبحانه وتعالى لآدم وحواء كل طعام وكل ثمر في الجنة وحرم عليهما طعاما واحدا والأمر الغريب العجيب يا أخي أنك تسأل نفسك سؤالا الجنة كم فيها من الثمار وكم فيها من الأطعمة وكم فيها من الأشجار والله لن يصل خاطرك خاطرك إلى الإجابة يعني خيالك لا يصل إلى الإجابة إذ أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثمارها أشجابها بل فيها أشجار لها العجب حديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك فيه إن في الجنة شجرة شجرة يسير في ظلها الراكب ليس الماشي الراكب وتخيل ماذا يركب طائرة سموخ دب أيا كان يسير في ظلها الراكب مئة عام لا يقطعها شاجرة مئة عام راكب لا يصل إلى آخرها سبحان الله ما هذا نعم فيها ما لا عين رائد ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلو أنني ببساطة قلت الجنة فيها مليون ثمرة مليون شكل مليون لون مليون طعم المليون أحلها الله لآدم وحواء وحرم عليهما صنفا واحدا المليون ألا تكفي المليون ألا تكفي مليون صنف حلال نعم وصنف واحد حرام نعم المليون ألا تكفي الإجابة مع شهوة البطن لا مع شهوة البطن لا ولذلك شهوة بطن آدم جعلته لا يرى المليون صنف ونظر إلى صمف واحد حرمه الله عليه وأصبح ضعيفا أمامه شهوة البط نعم نعم أصبح ضعيفا أمام صنف واحد نعم والله بنص القرآن فنسي ولم نجد له عزما القوة أي القوة أي ضعف امام شهوة بطنه ترك المليون الحلال واكل من الواحد الحرام تسأل نفسك لماذا نعم هذه طبيعة ركبت في الانساء ضعيف امام شهوة بطنه وبسبب شهوة البط ينسى امر الله فناسيا وبسبب شهوة الضط يخالف أمر الله فأكل منها نعم نعم ولحنها كذا بسبب شهوة بطوننا التي كثيرا ما نفكر بها ولها وفيها ونريد ان نوسع عليها نريد لها ان تأكل كبابا وان تأكل تفاحا وان وان وان وان وان وان وان, وأن. تكون النتيجة اننا نرتاش اننا نغش اننا نسرق اننا نقتل احيانا كل هذا حتى يشبع المرء شهوات بطنه وكم من اناس باعوا حتى الحق والدين بسبب اللقمة يقول لك لقمة العيش خلينا ناكل عيش أجوع لا لا فلأجل شهوة الضف كم من جرائم ترتكب وجلنا إن لم يكن كلنا ضعيف ضعيف امام شهوة بطنه بل احيالا هو عبد لها يأتيك رمضان دورة تدريبية لمدة شهر تدخلها وينبغي ان تفهم هذا ما جاء رمضان حتى نملأ بطوننا وكرشنا وكما قلت الأصل أن يستريح الميزان الاقتصادي في رمضان، لأننا الأصل أن نوفر نصف طعامنا في رمضان. العكس هو الذي يحدث خراب اقتصادي، أزمة في اللحمة وأزمة في السمك وأزمة في الفراخ وأزمة في الزيت وأزمة في السكر وأزمة في الخبز. وكأننا نفتح الباب للبطون في رمضان على مصر عيه الأصل أن يأتيك رمضان لتجوع أن يأتيك رمضان تتعلم فيه أن تقول لشهوة بطنك لا أن تقول لشهوة بطنك لا نحن اليوم وهو يوم صائف وهو أول أيام رمضان. الكثير منا الآن أصبح يشعر بالجوع. بطنك تناديك أطعمني ماذا تقول لها؟ لا. الكثير منا ضمآن. حلقك يناديك اسقني ورطبني. تقول له لا جاء رمضان ليعلمك هذا ان تقول لبطنك لا حتى تخرج من رمضان وقد اصبح عندك قوة تسيطر فيها على شهوة بطنك تتعود ان تقول لبطنك لا فاذا تعودت ان تقول لبطنك لا في الحلال كانت قدرتك على الله في الحرام من باب أولى من باب أولى هل أنت تخرج من رمضان بهذا المعنى هل أنت أصلا فهمت هذا المعنى أن الله أدخلك هذه الدورة حتى تقوى على شهوة بطنك ما عن أجوع ما المانع أن أعطش ولكنني أنفذ أمر ربي إذا فعلت هذا في الحلال فمن باب أولى في الحرام فمن باب أولى في الحرام أما أن تترك الحلال لأجل الله ثم ما زلت تطعاط الحرام والله ما صمت ولا تهمت شيئا على الصيام تخرج من رمضان وأنت الذي قلت لبطنك لا في الحلال ومع هذا ما ذلت ترتشي وتأخذ الحرام وتدخله في جوفك والله ما صمت وما فهمت شيئا عن الصيام أعلمت لماذا صومك الله في رمضان عن شهوة البط لأنك ضعيف أمامها وأبوك آدم وقع بسببها تتعلم كيف تقوى عليها وتقول لها لا ان تركت الحلال الحلال لأجل الله فمن باب أولى تترك الحرام لأجل الله اقوى عليها أعلمت لماذا تصوم عن شهوة البطن ثم تعالى لماذا تصوم عن شهوة الفرج قلت وأكرد الدين حلقة يكمل أوله آخرة تسأل نفسك إذا كانت المعصية الأولى السبب فيها شهوة البطن ويأتينا رمضان لنروضها ونقوى عليها. تسأل نفسك المعصية الثانية على التوالي التي وقعت من المخلوق الإنسان للخالق ماذا كان السبب فيها؟ أعود بك أيضا إلى كتاب ربي حتى يعمر الكون وحتى تتحقق الخلافة كانت مشيئة الله أن تلد حواء في البطن الواحدة ذكرا وأنثى فولدت في البطن الأولى قابيل وأخته. ثم ولدت في البطن الثانية هابيل وأخته، ولما كبروا وبلغوا جاء التشريع السماوي الزواج حتى يعمر الكون، فماذا كان؟ أن يتزوج قابيل التي جاءت مع هابيل، وأن يتزوج هابيل التي جاءت مع قابيل. فماذا حدث نظر قبيل الى التي معه والتي هي من نصيبها به فرآها شديدة الجمال انها الطامة الكبرى انها الطامة الكبرى اول طريق الى شهوة الفرج النظر تنظر ترى الجمال والقوام تبعط امام شهوة فرجك ماذا يحدث شهوة الفرج بداية تجعلك تطرح امر الله لا تبالي به امر الله ان يتزوج قبيل التي جاءت معها بالله اريد ان اظهر بالتي معي فهي شديدة الجمال يا قبيل امر الله الاخرى لا طرح امر الله وهكذا نفعل بسبب شهوة الفرج امر الله لك ولي قل للمؤمنين يغض من ابصارهم تخرج الى الطريق ترى تركاتية عارية جميلة بالله عليك تغض البصر الكث بلا مبالغة القلة وليسأ الله ان نكون منها اما الكث فينظر ويتمادى في النظر يا اخي الله قال لك يغض هو ينظر طرح امر الله في الشوارع في شاشات التلفاز ينظر ينظر ويملأ بصره ولا يبالي ويطرح امر الله هكذا فعل قبيل طرح امر الله وحدثت قصة القربان والنتيجة لا بد لقبيل ان يأخذ الاخرى اتعرف الى اي شيء انساقته شهوة الفارج حينما اراد الجميلة واراد ان يشبع شهوته معها بعد ان طرح امر الله انظر ماذا حدث يقول لاخيه لابن امه وابيه لاقتلنك حتى يصل الى شهوة فرده يقتل اخاه نعم ابن امه وابيه نعم يقتله نعم لعله كلام لا والله انتقل الى حيز الفعل فطوعت وانظر الى هذه الكلمة وضعت تحتها وفوقها عشرات من الخطوط فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين أخ يقتل أخاه نعم بسبب ماذا بسبب شهوة الفرج شهوة الفرج التي تجعلنا لا نغض أبصارنا شهوة الفرج التي جعلت الشباب والبنات يتهارجون تهارج الحمر يقبل بعضهم بعضا في الشوارع والطرقات ويعتلي بعضهم بعضا شهوة الفرج التي تجعل الصديق يقتل صديقه والاخ يقتل اخاه بل والابن يقتل اباه ويستحل ما حرم الله وعلقت على ذلك في خبة جمعة يوم أن كتبت جريدة المساء عن جريمة شمعاء ابن قتل أباه لأنه كان يحب امرأة أبيه قتل أباه هذه مصيبة ثم استحل امرأة أبيه وهي محرمة عليه بنص الشارع فقد أصبحت أم الله فاستحل فرجها الحرار بسبب ماذا؟ بسبب شهوة الفرج إذا كانت البطن تقودك الى عشرات من المعاصي فالفرد يقودك الى المئات من المعاصي يأتيك رمضان حرارة صيف نعم خرجت في الصباح وعدت وشهوتك تلح عليك دخلت البيت مرأة في المطبخ الجو حار جلست كما يقولون براحتها خففت من ملابسها قل يا سيتي تواري عني بعدي البسح حاجة يا اخي سبحان الله هي امرأتك نعم زوجتك نعم حلال لك نعم قم فجامع لا إذن قال لشهوة فرجه لا هذا معنى يأتي المعنى الآخر يأتي المعنى الآخر ولماذا لا تجمعها وهي حلال لك لأن الله نهاني عن ذلك في رمضان سبحان الله قلت لشهوة فرجك الحلال لا نعم فلماذا تطلق لها العنان في الحرام يأتيك رمضان يعلمك أن تقول لشهوة الفرج الحلال لا حتى تخرج منه وأنت تقول للحرام لا من باب أولى ولكن للأسف هذا لا يحدث لأن المسلم ما فهم هذا المعنى إنما امتنع عن امرأته الحرام ثم جلس أمام التلفاز لينظر إلى العارية والرقصة سبحان الله العظيم أفهمت لماذا تصوم ثم ينزل إلى الشارع فينظر إلى هذه وتلك سبحان الله العظيم أفهمت لماذا تصوم إن رمضان يدربك أن تقوى على الشهوة الحلال تقول لشهوتك الحلال لا تتعود أن تكون عبدا له أليس هذا يقويك على الحرام من باب أولى هذه أمور للأسف الشديد لا يفهمها المسلم ولا يزنها بميزانها الصحيح ولذلك يدخل عليه رمضان وهو لا يفهم أنه يتدرب على ترويد شهوة بطنه وشهوة فرجه الحلال حتى يقوى بعد ذلك على ترك الحرام المسلم لا يفهم هذا يا عبد الله صم بهذا الفهم حتى تخرج من رمضان كاركا لما حرم الله كاركا لما حرم الله قويا على شهوة بطنك وشهوة فرجك والله اسألي ان يجعلنا من الذين يصنون رمضان ايمانا واحفسابا وعلما وفقها إن الله لإخوة تقدموا بعض الشيء حتى يوسعوا لإخوانهم لإخوانهم اللي واقفين على باب المسجد. دم إن شاء الله. لا لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم الحمد لله. نحمد حمن يليق بذاته. وأشهد والله لا إله إلا الله. شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ولصح الأمة وكشف الغم وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين وصلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد يأتي مع رمضان معنى آخر يتوج كل هذا ويقويه يربيه فيك رمضان حتى إذا ما خرجت منه خرجت منه بهذا المعنى الذي يعينك على العام كله أتعرف ما هو؟ إنه المراقبة إنه المراقبة أعلى درس من دروس رمضان. أي مراقبة؟ ما معنى المراقبة؟ أن يستوي عندك السر والعلم. أن يستوي عندك السر والعلم. فأنت تراقب الله وتعلم أن الله يراقبك خلوت أو كنت بين الناس. أنت في رمضان، نعم. منعت عن الطعام الحلال والشراب الحلال والجماع الحلال نعم ستذهب الى بيتك وانطعت شرام يا اخي غلق عليك بابك واشرب اتستطيع اتستطيع الاجابة لا اسأل كلمة الباب مغلق ولا يراك احد تقول ولكنني أصم لله والله لا يحول بيني وبينه لا باب ولا جدار يعلم ويرى أفهمت هذا المعنى أفهمت هذا المعنى رمضان قواه ورباه فيك إذا كنت قد فهمت هذا المعنى فلماذا تختلي وتأخذ الرشوة ولماذا تختلي وتغتاب وتنم ولماذا تغش لماذا تحتاج إلى رقيب من البشر إذا كنت تفهم أن الله يراقبك في كل وقت وفي كل حين نحن للأسف الشديد إن لم يكن علينا عين من البشر لا نلتزم إلا القليل الذي رحم الله إلا القليل البائع البائعون في الأسواق الغش على قدم وساق لكن لو هناك حمل من وزارة التموين هناك التزام الموظف في مصلحته يرتشر ويتكاسل عن مصالح الناس لو جاء المدير ووقف اصبح شؤلة نشاط نحتاج الى رقيب من البشر غاب الرقيب من البشر لا نعبأ بالله والله لا نعبأ بالله وهذا ما قاله الحسن البصري قال كلاما في منتهى الخطورة أتعرف ماذا قال لك قال إذا خلوت إذا خلوت فعصيت الله فإن كنت تعلم أنه يراك فأنت مجترئ عليه قليل الأدب مع الله تعلم أنه يراك ومع هذا تعصاه إذا خلوت وعصيت الله فإن كنت تعلم أنه يراك فأنت مجترئ عليه وإن كنت تعلم أنه لا يراك فأنت كافر به اختر لنفسك إحداهما إما أن تكون مجترئا وإما أن تكون كافرا تقول لا يراني كفرت كفر تقول يراني إذن أنت مجتار متطاول على الله ولذلك الحصى البصري يقول علمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية مهما خلى مهما غلقت الأبواب أخيما قرأت القرآن عندنا منطق وهو المنطق السائد الآن يا عم محد شايف خلاص وعندنا منطق الإيمان والدين اسمع المرأة العزيز لما أرادت أن تجني مع نبي الله يوسف اسمع غلقت الأبواب اعتقدت أن الباب ما دام قد غلق فالمرء يفعل ما يحل له وهكذا نحن إلا من رحم ربي. غلقت الابواب وقالت هيتلك لك لا احد يرى لك اسمع الرب الايماني قال معاذ الله معاذ الله كان الباب مغلق فالله يرى فالله يرى الذين يأتون بعد ان ينام الناس في منتصف الليل ويلقون بالاتربة والقمامات والطرب في وسط الشوارع هل هؤلاء يشعرون ان الله يعلم ويرى؟ الذي يسير في الاتجاه العكسي مدام لا يقف ضابط هنا ولا امين شرطة هذا يعلم ان الله يعلم ويرى؟ الذي يغش سلعته يعلم ان الله يعلم ويرى؟ لماذا ماتت, ماتت فينا المراقبة مع ان رمضان هو شهر المراقبة؟ ينبغي ان تخرج منه بهذا المعنى لا في رمضان فقط إنما تعمل هذا المعنى طيلة العام أما أن يموت فينا هذا إذا كان علينا رقيب من البشر يخشون الناس كخشية الله أو أشد هذه مصيبة تواعي الأعين البشرية ولا تواعي عين الله اسمع اسمع يا أخي وهذا خير الختام اسمع اسمع سبحان الله عند قول الله سبحانه وتعالى وتخشى الناس والله حق أن تخشى يأتي أهل العلم فيذكرون واقعة فيقولون كان فيما مضى رجل اسمع حتى تعلم حالي وحاله كان فيما مضى رجل رجل تسكن أمامه امرأة متزوجة وكان يحبها حبا جما وحال بينه وبينها أن كانت متزوجة وتحب زوجها فتوفي زوجها وأنتم تعلمون أن التي يتغفى عنها زوجها تمكث أشهر العدة أربعة أشهر وعشرة لم يتحمل هذه المدة ولم ينتظر إنما راوضها عن نفسها في عدتها وأراد أن يفجر بها وحال بينه وبينها كما يقول العلم إيمانها إيمانها ولكنه ظل يلح عليها ويراودها اسمع فلزلت يوما الى السوق لتشتري بعض الحاجيات فاذا بها طرى الرجل فاستوقفت يا فلان تحبني قال نعم قالت تريدني قال نعم قالت اما زلت مصرا قال نعم قالت ها انا الان ملك لك وبين يديك فافعل بما يحل لك فشغر الرجل فتح فاها كذا وقف شعره وقف وقال لها الآن قالت نعم في الشوق قالت نعم قال وحولنا هذه الأعين قالت نعم قال لا أستطيع قالت ولما قال كيف هذا بين هذه الأعين وسط هؤلاء الناس قالت له سبحان الله أتخشى الناس والله أحق أن تخشى نعم منطق نسيض به هناك مراقبة من الخلق نحن ملتزمون في غيبة عن الخلق نحن مستهترون ولا نراعي الخالق إلا من رحم ربه إلا من رحم ربي وهم نضر وهم نضر يأتيك رمضان يزرع فيك هذا المراقبة أنك لا تستطيع أن تخلو بنفسك تأكل وتشرب لأن الله يعلم ويرى يا ليتك تخرج من رمضان بهذا المعنى والله لو خرجنا بتلك المعاني التي ذكرنا لانصلح حالنا لغيرنا رمضان وتبدل حالنا إلى أحسن حال الله اسألك ان يوفقنا في هذا الشهر الكريم لما يحب ويرضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا للصيام وللقيام وللعمل بالقرآن ولا تجعلنا نبرح هذا الشهر الا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سياتنا اللهم اجعل هذا الشهر الكريم لنا بداية خير وفاتحة خير ووفقنا فيه لكل خير ووفقنا بعده لكل خير ووفق حاكمنا لكل خير اجعله يحكمنا بكتابك وبسنة نبيك اللهم حكم فينا كتابك وسنتك اللهم اجعل بلدنا هذا بلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم عليك بمن ظلم المسلمين اللهم عليك بمن يظلم المسلمين قم في نحورهم اللهم أقل عثرات المسلمين اللهم كن مع إخواننا في سوريا ومع إخواننا في أفغانستان ومع إخواننا في فلسطين ومع المسلمين في كل مكان اذع الهاج الشهر بداية خير لكل المسلمين في شتى ضبوع الأرض اغفر لنا وارحمنا واجعل الامن والامان يا عمان بلاد المسلمين انك على ذلك قادر وانت نعم المولى ونعم المصير وكل عام وانتم بخير واقلوا الصلاة